Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r-Rahim, Hamim. Ve Kitabı Mubin. İna Jelna Qur'anan arabiyyan Alakum ta'qilun وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ فَفَنَغْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُشْرِفِينَ وَكَمْ أَرُسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين نزل من السماء ماء ام بقدر فانشرنا به بلدة كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستو على ظهوره ثم تذكروا نعمة رب بكم إذا استوتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لم وَاجْعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ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 وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا ٱشْهِدُوا قَلَقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لهم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ İnhum illâ yahrusûn Em âtaynâhum kitâben min qablihi fehum bihi mustemsikûn بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ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 قال اولو جئتكم باهدا مما وجدتم عليه اباءكم قالوا اننا بما ارسلت به كافر فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين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 بَلْ مَتَّعْتُ هَا أُولَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُم يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ دنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات اللي يتخذ بعضهم بعض سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون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 اِذَا جَاءَ نَصْرٌ طَال لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَبْعَدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ الْيَوْمَ ظَلَمْتُمْ أنكم فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ Afa, ante tısmiğü cımm, aou tehdil gümmiye, vman kane fi zlalı mübinn. Faimma nəzhaba nbi k, fainna minhumu taqımun. مقتذرون، فاستمسك بالذي أوحية إليك، إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون.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 فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأضاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فَلَمَّا آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فاجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون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 وَلَوْنَ شَاءُ لَجْعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r-Rahim. Ve innehu la ilm ali saat, falatamterun bıha ve tabiun. Hada Ve la İnnehu l-kum adobum bin. Ve lama ja aisa bil beyinat. İnnehu l-kum adobum bin.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 هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون الا خي لا يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخل الجنة أنتم وأزواجهكم تحبرون Yutafu عليهم biçihafin من zahabin wa ekwaab Wafiha ma tashtehihi l-anfus wa telazzu al وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ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 أَلَيْمَكُمْ مَا لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُنَّ أَمْ أَبْرَمُ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ قُلْ إِنْ كَانَ لِلْرَّحْمَانِ وَلَدْ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ سُبْحَانَ رَبِّهُ بالسموات و الأرض رب العرش عم ما يصفون فذرهم يخوض و يلعب حتى يلاقوا يومهم الذي يعذون الأرض إله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 بِئِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاسْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ